وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنا ألا تعولوا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 ولا تؤت السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُنَّكَ حَفَأٍ أَنَّسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِنْ أَنَّسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا إِسْرَافًا وَبِدَارٍ أَيْ يَكْبُرُوا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 إِ اللهَّه كََ تَووابَ الرَّحيِيمَا إِ مَ التَوْوبَة على اللهَِّ لَِّذينَ حْمَلونَ السّ أَبِجَهلَةٍ ثمَُّ يتُبونَ مِنْ قَربَ ثمَُّ يتوبون مِن قَربٍ فَأُول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 اتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض وَأَخَذْنَ منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا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 وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلت بهن فلا جناح عليكم وحلايل أبنائكم وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف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 وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهم فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما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 إن تجتنبوا كبائر ما عَنْهُ عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض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 ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا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 وإن كنتم مرضى أَوْ على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ مَا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 والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ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 وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد افْتَرَى إثْمَن عَظِيمَ أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلَ أَوْضُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكذبَ وَكَفَاهِهِ إثْمَ مُبِيناً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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أَهْلِهَا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكمو بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا.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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كي يحلفون بالله ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا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 والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أَفَلَا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا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 ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وَإِذَا حيتم بتحية فحيوا بِأَحْسَنَ منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو جمع جمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا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 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجْدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا انت تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة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 أَوْ او اثما ثم يرمي به بريا ان فقد احتمال بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفه منهم ان يضلوا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 وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّنَّهُمْ ولا, وَلَا آمُرَنَّهُمْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ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 ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم لنكم معكم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 مذبذبين بين ذلك لا إله أولئك ولا إله أولئك وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءً مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يُؤْتِ الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم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 إن تبدو خيراً أو تخفه أو تعفو عن سوء، إن فإن الله كان عفواً قديراً. إن الذين يكفرون بالله ورسله وي يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض.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 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فقد سألوه سأكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأم بآب غير حق وقولهم قلوبنا غulf وقولهم قلوبنا غulf بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم مخالبين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسرا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 وَإِن كَانُوا إخوَةَ الرِّجَالِ وَنِسَاءٌ أَمْفَلِ الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَظْلُوَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ